استوقع تزلوا تقارغوا سد الخلب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراقا مستقيم صراقا نذيل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 وأخذناهم وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا لا أيها السافر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمؤتدين، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا يا قوم أليس لي منكم صدق؟ قال يا قوم أليس لي ملك صدق؟ وهذه الأنحاء تجري تحت أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهي؟ جاء معه الملائكة مقترين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا ولذي الآخرين ولم أعُر ببر مُحِيماً متلا إِذا قُوَّكَ من يصدون وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَبْهُ ما ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَلَالَةَ بَلْ هُمْ قَوْلُ خَصِمٌ وإنه لعلم للساعد فلا تمشرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو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 لِيُذِيقُكُم مِّن حِكْمَتِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُم وَلِيُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَذْكُرُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ صِرَاطٌ فَرَفَحَ الْحَبَبُ بَيْنَهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ودخلوا الجنة أنتم وأهوايكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف دغم وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلبت الأعين وأنتم فيها خالدون لكم فيها فاكئة كثيرة منها تأكلون يطاف عليهم ذن من منهم أقواب وأقواب فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين وتلد الأعمى أنتم فيها خالدون وترك الجنة. فيها فاكية كثيرة